ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين عَلَيْهِ عليه أمة من اس يسقون ووجد من دونهم امراتين تدودان ووجد من دونهم امراتين تدودان قال ما خطبكما قالتا لا نشتي حتى يصدر الريع وابونا شيخ كبير فسَقَالَهُمَا تُم تَوََّ إلَ الذِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِ لِمَا أَنزَللتَ إِلََّ مِنْ خَيرٍ فَقير فَجَأَتْهُ إِفْدَهُ مَا تَمْشيِي عَلَ ْتِحْس إِ قَالَت أَبِي يَدعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ أَفْضَاهُ مَا استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحبابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج على